الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين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 فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين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 لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اذْتَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ اذْتَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا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 إن الله خبير بما يصنعون وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ بِصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا نِبَعُ عُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أوابائ أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني اخواتهم او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول مربه من الرجال او الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن مَا ما يخفين من وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا يُوَمَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ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 وَلَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ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 يُنقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ نور نَارٌ نُورٌ, على نور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 رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ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 والَّذِينَ كَفَر أَعْمَُهُم كَسَابِ بِقِياتِ يَحسِبهُ الظَّمآن مَا أَن حتىََّ حتىََّ إذ جَ أَهُ لَمْ يَجدهُ شيءَيْ أَو وَجدَدَ اللهَّ عدَهُ فَوفَّهُ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يخرج مِنْ خِلَالِهِ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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه افِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ نُّكْرَةٌ اَم يَخَافُونَ اَن يُحِيَ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل لَّا icaehumuẓ-ẓālimūn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 ومأواهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ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 وإذا بلغ لطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا تِلْكَ الَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَعْضُنَّ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لهن والله سميع عليم ليس على نعما حرج ولا على نعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم, ولا على أنفسكم تَكُوا مِ بُيوتِكُم أَوْ بُيوتِ أَبِكُم أَوْ بُوتِأَبَائِكُم أَوْ بُيوتِ أَُّهاتِكُمُ أَوْ بُيوتِ, أمهاتكم أو بيوت إخوانكم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 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا آل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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ نليم ألا إن لله ما في السماوات ولأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم